اضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي ما فيه منا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم هذا البرنامج لرعايه سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات من ابتدى لنا حمنا وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقه مفاهيم حيث نواصل حديثنا اليوم عن العرف مع ضيفنا الدائم سماحه الشيخ العلامه محمد الحسن ولد الدده ورئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الامام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم هياك الله شيخ حمد <تصفيق> انتهى بنا حديث العرف أمس إلى حديثنا عن التعارض الذي قد يقع بين العرف وبين ظاهر النص الخاص وقلنا ان النص إذا كان فيه ما يدل على أن الحكم مرتبط بعلة معينة وهذه العلة مرتبطة بالعرف فإن تغير العرف قد يفضل إلى تغير الحكم وإن خالف ظاهر النص سواء في أمر او في نهين ومثلنا له بصدقة الفطر وكيف أن النص نص على الأقط والشعير وهذه الأشياء والناس اليوم تخرج أمورا أخرى من طعامها وكذلك مثلنا له بالنهي عن الطروق ليلا وكيف ان هذا النهي الآن لا اعتبار له باعتبار أن العلة كانت في قدوم بالإنسان على سوءة أهله أو عورته هذا لا يكون الآن مع وسائل الاتصال وبقي في هذا السياق نشير إلى بعض النصوص للأئمة في مسألة اعتبار العرف في الفتوى وأستمع لتعليقكم فيها حتى لا نخلط من العرف الذي يعتبر في مثل هذه الفتوى والعرف الذي لا يعتبر جاء في الإحكام إجراء الإحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وكلمة صاحب الفروق المشهورة فمهما تجدد في العرفة فاعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلهي الدين كما بعد فلا يخفى هذا الكلام هو المستقيم في الشرع وهو الموافق لأمر الله سبحانه وتعالى والموافق لأصل مرجعية العرف في الأحكام ولذلك فإن النص قد مثلا تلغى منه ما تغير فيه العرف ويتجدد ما تتأكد فيه العلة فيشمله النص فمثلا نهي عن الطرق ليلا نعم يشمل الآن أن يأتي الإنسان على بغتة دون أن يخبر أهله وقد كان في السفرين بعيد م. فلو اتصل لازال عنه الإثم وإذا لم يتصل حتى جاء بغتة وقع عليه, وقع عليه فيكون النص غير منسوخ وهو باقي حتى ولو تغير العرف لأن الإلة باقية ونظير ذلك أيضا قضية الطعام فالمرجع فيه إلى قوة البلد غارب قوة البلد هو الذي تجيب منه زكاة الفطر و قوة أهل كل بلدين يختلف باختلاف مصادر رزقهم وما ما يعتمدون عليه من أنواع الحبوب و اللحوم و الأسماك و غير ذلك فلذلك يبقى ما تحققت فيه العلة التي جاء بها النص على أصل الحكم تبقى دلالة النص معتبرة ومن من هنا الاعتراض على أن النص عطل أو أنه بدل فالنص باقي هو ترك لأجل العرف لا هو باقي وما تحققت فيها إلته هو مستمر طيب السؤال هنا الذي هو محل تحقيق و من أين لنا أن هذه العلة بعينها هي مدار الحكم هل نقتصر على العلة المنصوص عليها الحديث التي نصت على العلة مثلا يعني حديث الطرق ليلا ليس في إشارة العلة فيه نهي أن يطرق الإنسان العلة في بعض عنه. ألفاظه نعم. قال حتى تحتد المغيبة هذا صريح فإذا لا يوقف إلا على النصوص التي نص الحديث نفسه أو الآية على العلة فيها أو كل بمسارك, بمسارك العلة المعتبرة حسب بمسارك العلة المعتبرة وإذا وقع النزاع العلة إذا جاءت, جاءت العلة بالنصة وبالإجماعية وبالإيمائية وبالصبر التقسيم وغير ذلك من المسارك المعتبرة أتوقع المشكلة أن كثيرا من العلة التي تذكر ليست محل اتفاق الفقهة فمنهم يعدها علة ومنهم لا يعدها علة هذا فأه. أمر بسيط جدا لأن المواضع الخلافة الإلة المحصورة مثلا في اعتبار الجنس الإلة لأن الوصف الذي يصلح للتعليل ينقسم إلى هلائة أقسام إما وصف ملائم وإما مناسب وإما وصف ملائم وإما وصف غريب نه. وهذه الأوصافية التي يختلف الناس في دواجه قليلا مثلا الوصف الملائم هو الذي رتب عليه الشارع رتب شارع جنس نفسه الحكم على نفسه الوصف نعم. والوصف المناسب هو الذي رتب الحاكم الشارع جنس الحكم على جنس الوصف مم. والوصف الغريب هو الذي لم نجده في الشارع لم نجد الشارع رتب عليه الحكم لا على ذاته ولا على جنسه ويكون عله مع هذا ويكون مع هذا في بعض الاحيان لانه عله مستنبطه مم. تستنبط العلل وهي فلذلك مثلا اختلف الاصوليون في اعتبار العله القاصره او عدم اعتبارها هل العله القاصره تصلح للتاليل او لا ومذ ذلك الاله المركبة مثل هذا المختلف فيه يصلح أن ندير عليه الحكم حتى نعم لو نعم يصلح أن نديره عليه لأنه إذا شرى عليه العرف أصبح معروفا في كل بلد م. فلذلك مثلا المذاهب رسخت أعرافا المذاهب الفقهية رسخت أعرافا في الأماكن التي استقرت فيها فبلد يسوده المذهب الحنبلي ترسخ فيه, فيه عرف هو الموافق لمذهب الحنابلة في ما خالفه فيه من سواهم و مذهب يترسخ فيه او يغلب عليه المذهب الحنفي تترسخ في عادات اهله و اعرافهم الامور التي توافق المذهب او يكون العكس يتأثر المذهب بالاعراف يبنى على لا هذا المذهب لا تتأثر بالاعراف الا بالاحكام التي ما اخذها العرف حين انت كما قال القرافي والامد في النصين الذين ذكرت و قال ايضا ابن فرحون قال فاذا اتاك مستفتن م. فلا تفتهي حتى تسأله عن مذهبه وبلده وعرفه وعن نازلته الوقاعة تم. هذه آذاب المفتي والمستفتي نعم. لكن المهم في مثل هذا في العلة القاصرة مثلا عند الحنابلة والحنفية أن الخروج النجس من البدن من أي مكان من البدن إذا تفاحش فهو ناقض اللوضوء فيصير العرف على هذا ويكون مشتهرا بين الناس وهذه علة في أصلها سلام. لم يعتبر العلة القاصرة وهي خروجها من أحد السبيلين لكن المذهب المالكي وشافعي أن العلة القاصرة تصلح للتعليل ولذلك لا يرى المالكية وشافعية نقضى الوضوء بأي نجس يخرجه من البدن إلا إذا كان من أحد السبيلين سبيل البولة أو سبيل الغائط أو إذا سد وخرج مما ينوب عنهما م. من الأماكن فنظير هذا ما اعتبره ومثل ذلك ايضا الخلاف في علية بعض الأوصاف فمثلا لا خلاف أن النقدين ذهبوا الفضة فيهما الرباء وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحادي لكن خلاف في علتي هذا الربا. لأن هذه العملات الموجودة لدينا التي نتعامل بها الآن لم تكن موجودة في العصر النبوي ولا في عصر الخلفاء الراشدين وأيضا لم تشتهر في أيام المجتهدين الأئمة المجتهدين في صدر الدولة الإسلامية وإنما جاءت بعد هذا وجدت نقول لبعض المجتهدين منهم الإمام مالك قال لو اتخذ قوم سكة من جلود إلا كرهتوا أن يتعاملوا بها نسيئة فكأنه يستظهر أن هذه الأمة لن تبقى يقع تعاملها دائما بذهاب الفضة بل ربما تجدد نوع آخر من العملات والذي جاء في ذهن المجتهد هنا هو أن يتخذوا سكة من جلود لأنها التي يكتبون فيها إذاك. فالآن تجددت هذه الأوراق وإذا كانت علة الربا في النقدين هي الثمانية فهي متحققة فيهما وكذلك الغلبة والثمنية لكن إذا كانت الوزن المخصوص أو هذا غير موجود فيهما ويصبح المال بلا زكاة لا توزن للأوراق نعم فلذلك الذي يترجح الآن أن ينبغي إن, أن الخلاف القديم ننبذه الآن نعم. لأننا وجدنا عملات يتعامل بها الناس ليست من جنس المعادن أصلم والخلاف الذي كان سائدا إذاك لا توجد إلا لا توجد أي عملة للتعامل إلا وهي معدن نعم. له وزن فلذلك ما ذكره الأئمة في أيامهم من أن علة الرباة في النقدين هي الوزن المخصوص مثلا عند الحنابلة أو غير ذلك يقال فيها هذه العلة كانت في زمانهم وأما اليوم فتغير العرف وأصبح لدينا عملات أخرى ليست فتنتفي هذه العلة أصلا وحتى ما كان من العملات اليوم معادنة من النيكل أو النحاس أو غيره يمكن أن يلحق بالفلوس ويمكن أن يلحق أيضا بالنقود لأن قيمته ليست في ذاته سهي ما هي في الرقم, الرقم الى مستند السحر. رقم السحب نعم نعم طيب شيخنا في في مساله معارضه العرف القولي للنص اذا جاء النص على وجه ثم تغير عرف الناس في معنى كلمة منه إلى معنى آخر فهل يعتبر العرف الحادث او يعتبر المعنى الذي كان عندنا دون الناس قد ذكرنا انه أن دلالات الالفاظ ان اختلاف دلالات الالفاظ لا يغير لكن كنتم أشرتم إلى مثل قضية حرام علي وما أشبه إذا تغير العرف فيها هذه ليست من النص طيب إذا شاع في بلد استعمال لفظ حرام على, الط... على ثلاث طرقات م. فيحكموا بذلك حكموا به القضاة ويفتي به المهتون فإذا تغير العرف وأصبح الناس يطلقون لفظ حرام على الظهار لا تعتبر حراما طلاقا حينيذن وفيها ستة أقوال للسلف في لفو حرام. منهم من يرى كذب لا يترتب عليها شيء إلا التوبة. لأن الله قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله أفو الرحيم. الثانية أنها طلقة واحدة وهذا أقل ما يحمل عليه اللفو. ثالثة رجعية. الثالثة أنها طلقة بائنة. طلقة الثلاث. واحدة لكن لا يستطيع الرجعة إلا بيعقد جديد. الرابع أنها ثلاثة بيننا كبرى. الخامس النهي عن الحار انزمي الله الامس السادس النهي عن اليمين تلزم فيها كفاره اليمين ولا يكون طلاق. طلاق هل هي قاصره هذا او المقيدات هنا التي تقيد الفاظ الناس لابد ان نطلع المشاهدين انها لا تختص بالاعراء وان هناك امور اخرى تتقيد بهذه الالفاظ العرف معتبر وذكرناه وخذناه فيه طيب. لكن معه ايضا بساط الكلام ومعه سياق. النية الحال في نية مم. المتكلم فبساط الكلام هو السياق وما يتعلق به فلو كان يريد أن يذنيها عن أمر ما فقال أنت علي حرام إن خرجت إلى الحفلة الفلانية أو السوق الفلاني فهذه الظاهرة جدا من البساطة أنها يمين وإذا حنثت تلتمه كفارة اليمين لأن الله قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حرفتم وأيمانكم جمع مضاف إلى الضمير وهو من الفاضي العموم فيشمل كل يمين إيا كانت وهذا خلاف كثير من الفقهاء كثير من الفقهاء يرون أن بعض الأيمان لا كفارة الها إلا ما حلف به الإنسان كما حلف بالحج راجلا البيت الحرام ومن حلف ليعتقنا لي رقبتنا ومن حلف, حلف فليأتي الذي هو خير نعم فكفارة اليمين كلها بيّنها الله بكتابه وقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عليه وسلم. أن, عليه وسلم. أن الإنسان بالإمكان أن يحل يمينه دون حنذ بالكفارة قال من حلف على يمينه فرآ غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير يوكي. وليكفر عن يمينه وكذلك أخبر عن نفسه أنه لا يحلف على يمينه فيرا غيرها خيرا منها إلا كفر عن يوكي. يمينه هو الذي هو خير أنا سأستلعى قليلا فقط من الوقت وقبعد أذنكم إذا وقعت المعارضة بين عموم النص وبين عرف عملي يعني مثلا في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين نزل هذا النص بعموم الوالدات ان يرضعن أولادهن وأنتم تعرفون أن العرب في ذلك الوقت كانت من منهن لا ترضع وإنما تكلبن هذه المرضعات لا. فهل يؤخذ بعموم الآية فيلزم تلزم هؤلاء الشريفات بالإرضاع أو أنه يؤخذ بهذا العرف كمخصص لا بالنسبة للفظ لفظ القرآن ليس فيه أمر وإن كانت صيغته قد خبر في معنى الأمر هو خبر لكن لكن المقصود أنه هو خبر والدات يرضين أولادهن معناه أن الولد يستحق الإرضاع في هذه المدة فإذا أرضعته والدته بها ونعمة قد استجابت وامتذلت. إن لم ترضعه ووجدت له تغذية. خالفت لا لم تخالف الأمر لأنه طيب. لم يقل لها لترضع كل والدة ولدها. طيب. أولين كاملين. م. والآية جاءت في سياق حق الوالدات في النفقة والسكنة وحق الأولاد في الرضاء لهذه المدة. ولذلك ابن العربي في الأحكام القرآن قال ان الرضاء حق للوالدين معنا. فإذا أرادت المرأة أن تفطم ولدها قبل تمام الحولين فمنع الزوج فليس لها ذلك وإذا ما أراد ما الزوج أن يفطمه قاله وحق مشترك بين الوالدين لما وجه اشتراكه من أجل صحة الولد لأنه و... نعم لأنه ما ينباني عن الولد الذي هو عاجز م. والحضارة حق مشترك بينهما ما دام زوجين م. ولهذا يقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه الحق في الرضاع للأبين معا فلا ينقص عن حولين إلا إذا ما كان عن وفاقي ولم يضر قال عبد الباقي عموما إذا خرجنا من هذا المثال تخصيص العموم الوارد في النصوص الشرعية بالعرف العمل الذي كان موجودا وقت نزول الوحي هل هو معتبر أو غير معتبر نعم معتبر في في الدلالات الكثيرة وقد ذكرنا من أمثلته قضية من حلف لا أكل لحما فأكل سمكا ومثل ذلك من لا حلف لا ركب دابة فركب جملا فإنه لا يحلث نعم نعم لكن اللي في, في ما يتعلق بالحكم بالنص الشرعي اذا ورد في في عموم وكان هناك عرف عملي يخصصه هذا ذكرنا ان الله جعل الاسماك لحما وقال اخرجونا منهم هذا يدخل في العملي في او في, أو في, انت أو انت في القولي شيخ نعم هذا يدخل في العرف العملي او في القولي لا هو العرف في اطلاق اقوال الناس يعني هو في القولي م. نعم وفي فرق بين العرف القولي او العملي في مساله تخصيص العام في النص لا او كلاهما في معنى كلاهما واحد كلاهما في معنى طيب شيخرا القواعد الفقهية التي لها صلى بالعرف كثيرة جدا ولا سأذكر لكم بعضها والتمش تعليقكم عليها وقد أسأل عن بعض تفاصيلها العادة محكمة والثابت بالعرف كثابت بدليل شرعي والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف بين التجار كالمشروط بينهم في بعض عبارات المحدثين هل معنى هذا أن ما الناس حكم فيصل في خلافاتهم نعم بالنسبة لهذه القاعدة وهي العادة محكمة من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه وهي محل اتفاق من جميع الفقهاء و يبقى لها قواعد تخصصها و القواعد المذكورة أغلبها تحت هذه القاعدة مم. يرجع إلى المعاملات مم. وقليل منها ما يتعلق بالعبادات كما ذكرنا في قضية حيث. الحيض النفاس و مثله أيضا بعض الأمور المتعلقة بالإيمان هذا التحكيم يحيل العرف إلى أن يقوم مقام الدليل لا يقوم مقام المرجع الذي يرجع إليه مثل العقد يكون كالعقد والعقد الذي حصل فيه التراضي هو مرجع المتعاقدين وكذلك العرض وفيما لم, لم ينص عليه فلذلك لا يقال أن الأعراف بمثابة الوحي أو بمنزلته بل مقصود مرجع عند حصول النزاع والخلاف هذا الأفضل تستحق تعليقا قولكم الأعراف بمثابة الوحي أقول ليست أ... بمذابته أ... يعني ليست مقصود ال... ألا يتجدون أنه يحصل أحيانا أن ينزل بعض الناس العراف منزلة الوحي نعم ينزلونها لكن هذا التنزيل في غير موضعه وما قد يكون أي... عرف راسخ جدا عرف راسخ جدا لدى الناس م. وتعودوا عليه حتى أصبح مرتبطا بالمرؤة لديهم م. فلذلك بعض العلماء وبعض المفتين ينساقون وراء هذا الأرف كأنه نص منزل من الوحي ولا يقبلون تغييره ولا يجعلونه من الدين من مثلا في ملابس الناس و هياتهم يؤذن به للمرأة وما لا يؤذن به لها و تمارسه من الأعمال وما لا تمارسه رح ذلك و دراستها في المدارس النظامية تعرف أنها في أول نشأة المدارس النظامية في كثير من المددان كانت لاقت إنكارا كبيرا بسبب العرف وليس بسبب الشرع لكن الذين أنكروا ما أنكروا إشارة العرف أنكروا مستدلين ببعض النصوص أو الآيات أو الحديث وال... لا لكن لأنهم يرون أن دراسة المرأة م. مخالفة للشرع م. والشرع هنا التبس عليهم بالعرف يعني مخالفة الشرع في جهة مثلا وقرنة في بيوت يكون مخالفة الشرع في جهة الاختلاطة بالرجاء المرأة يعني أق... أقصد من طلقهم في هذا من عرف إلا أن, إنه... إلا أن تقصدوا أنه انطلاق من العرف من حيث لا يشعرون نعم يكون هذا التبس عليهم العرف بالشرع م. فلذلك أرادوا أن يجعلوا, يجعلوا هذا العرف حاكما كالنصوص الشرعية م. ولذلك يبحثون لهما عن نصوص إما عن أحدث ضعيفة لا تعلمه من هذه كتابة هذا العرف ليس من الأعراف المؤثرة في الحكم كما كنا نقول قبل قليل لا الحرف يتغير ولا لا يمكن أن يمنع تغيره بالأخص إذا اتخذ نواما ولي الأمري يمكن أن يغير العرف هذه الإشكالية كنت جميل. سأسأل عنها لاحقا مسألة تغير العرف الآن العرف بنى عليه حكم ثم تغير العرف سيبنى عليه حكم, حكم آخر هذا التغير هذا التغير هل هناك وجه مثلا لممانعته أو مقاومته حرصا على بقاء الحكم الشرعي كما كان؟ لا الحكم الشرعي ليس متعبدا به إنما هو المرجع فقط في هذه المسألة والتراضي في العقود مثلا نظيره والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم وقد أخرج ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في السنن من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض فما كان عن تراضي من العقود في المرجع أو فيه الى رضا, إلى رضا الطرفيني وهذا رضا العامة فأصبح هذا الرضا العام والمراحل الانتقالية بين عرف وعرف هذه أعتبر العرف فيها غير ثابت وقد شرطنا تكون عادة مشتركة نعم يبنى على لا يبنى على, على واحد, واحد منهما في ذلك الوقت مرحلة ضبابية طيب شهنة قاعدة أخرى التعيين بالعرف كالتعيين بالنص نعم بالنسبة لهذه القاعدة مضطردة في العقود فمثلا اذا كان الانسان مدين مع اخر في نقود وقال ب 50000 نعم اعطك هذه سيارته وهذا بيته ب 50000 ولم يصرح عنه على عمله فالسكرتار عن التعيين باللفظ بالنص عليه ولكن التعيين حاصل بالعرف فاذا كان في البلد هنا في المقصود به رجال سعودي وإذا كان في بلد نهله يتعاملون بعملة أخرى فبعملة ذلك البلد في. ونظير هذا أيضا في نوع المواد مثلا في المناطق معينة لا يشتهر من الأرز لا نوع معين م. أو لا يشتهر من السكر لا السكر ف... البرازين فإذا أطلق أريد به نعم فلذلك إذا اشترى منه عشرين طن من السكر في المقصود به السكر وسكت عن التعيين في المقصود به ما يعينه العرف والوجاب غيره رده طبعا له الحق أن طيب قاعدة كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر نعم هذا كل شيء ليس العرف وحده كل ما أبطله النص فهو غير معتبر ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليهما في قضية اتخاذ الناس التيموا مع عرفا دائما في جميع الأوقات يقول مم. فالعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري إذ ليس بالمفيد جري العيدي بخل في أمر المبدئ المعيدي والعيد جمع اسمه جنس واحدة وها عادته لكن الذي كنا فيه قبل قليل من, من اعتبار العرف حتى لو خالف ظاهر النص الخاص كيف أفرق بينه وبين هذا الذي نحن فيه الآن نحن ذكرنا من شروط اعتبار العرف أن لا يكون مخالفا للنص فإذا جاء النص مطلقا وجرى بين الناس التقييد م. أو جاء النص باعتبار المروء مطلقا أو باعتبار النفق مع حالتها إلى الرجوع إلى عرف نفقه الرجل على اهله اطعامه آه في الكفاره بمعروف امم معاملات معاشرته لزوجيه بمعروف هذا الذي يراعى في الاحوال الشارع وفي الاحوال الظاهر النص هذا يختلف اختلاف المناطق مم. نعم قاعده المنع الصريح منع للاذن العرفي المنع الصريح منع للاذن العرفي مم. معناه انه اذا صرح في النص مم. بما يحاصل العرف ويمنع دخوله م. فإنه يعتبر لا العرب يعتبر العرف في هذه المسألة قاعدة إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت هذه هي الضابط الذي ذكرناه لتقيد العرف م. قد ذكرناه من ضوابط اعتبار العرف أن ما لم يضطرد وبقي متذبذبا لا يأخذ به في لا. هذا الاضطراد فقط تفريع يسير يعني ما هو ضابط هذا الاضطراد هل هو في القوم في المدينة في البلدة في العالم الإسلامي كله لا لا في, المك... كان في... يشتغف... في نطاق... نطاق العمل فقط في المدينة التي فيها الإنسان او في حد ولاية القاضي الذي يحكمه في العرف وحد ولاية المفتي او حد وصول الشيخ أبو السنة في كتابه الشهير عن العرف كان يفر بعض المسائل فقالنا بعض الفقهة ذكروا أن العرف لا يعتبر حتى يكون عاما في العالم الإسلامي كله يكون هو العرف الذي محل لا بل العكس ذكروا أن العرافة تختلف فذكروا أن البر إذا أطلق في مصر فهو م. السمراء وإذا أطلق في الشام فهو المحمولة بحسب العرف وأن الدابة إذا أطلقت في مصر ذوات الحافل وإذا أطلقت في الشام عمت فذلك في ذلك الوقت وقد نص الفقهاء وقديما على هذا الفقهاء نصوا قديما على إطلاق العبد مثلا في ذلك الزمان مم. في مناطق في الشام كان يطلق على الشراكس البيض مم. ومناطق أخرى كان يطلق على اللفارقة والنوبة السود طيب. فإذا أخذ منه سلما في عبد وقت معين في في هذا الذي يذكره الفقهاء في ذلك الزمان مم. فسكتا عن تعيينه فإن العرفة يقيده إذا كان في الشام في ذلك الوقت فهو شركسي وإذا كان في مصر فهو نوبي هذا الذي يذكره في المقهاء ذلك الزمان فهذا يدلنا على التعيين في البضائع كما ذكرنا في الصناعات إذا اشترى منه سيارة وأطلق أو اشترى منه سكرا أو عسلا في فالعرف يقيد ذلك بحسب المجلوب المشهور في البند قاعدة العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا وقاعدة كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى نعم هذا هو ميدان أو تحديد مجال إعمال العرف. م. فيعمال العرف في الأصل إنما هو التفسير عند حصول الاختلاف أو مظنته. والمظنة كالمئنة. م. هي قاعدة أخرى. فإذا كانت كان الخلاف مظنونا فإننا نقدر أنه موجود. م. وحينئذن إذا حصل الخلاف بين الناس ففض هذا النزاع بالمرجع إلى ما تعارف الناس عليه بما بي بينهم طيب قادة الحقيقة تترك بدلالة العادة والأسماء العرفية تقدم على الحقيقة نعم بالنسبة للحقائق هي أصول اطلاقات الألفاظ اللغوية أي ما ورد فيه اللفظ أولا هذا يمكن الجزم به أصلا يمكن الجزم به تقريبا لأن المقصود ليس أولا في الزمن وإنما هو م. أولا في الذهن فقط نعم. فأنت الآن إذا سميت أسدا فأول ما يخطر في الذهن الوحش أنه الحيوان المفترس المعروف وهو يطلق على الرجل الشجاع م. وهكذا في الـ الـ الأمور الأخرى لكن الحقائق قد تكون خفية لدى الناس فكثير من الناس لا يعرفها اصلا. م. لو سألت صبيا اليوم عن السيارة ما خطرة فضالة قابلة حقيقة اللغوية لم تعد لديه معروفة م. بل أصبح الـ الـ الإطلاق العرفي لكن على ما تفضلت به يكون إطلاق العرف الآن صار هو الحقيقة لأنه هو صار هو كبير. الحقيقة العرفية لكن ليس حقيقة لغوية نعم طيب نأخذ فاصلنا الشيخ ونعود بعد ذلك أيها الأخوة الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله فاهم. ما فاهم. ما فاهم. مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات نوصل حديثنا مع الشيخنا الزليل الشيخ محمد هناك قاعدة أيضا قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وقد ألمحنا إليها إلماحن لكن هناك من يرى ان اطلاق هذه العباره وهذه القاعده بهذا اللفظ فيه اشكال لان الاحكام في لم تتغير وانما الذي تغير المناط الذي تعتبر به الحكم هذا المقصود هذا المقصود طيب لا نعدل عنها السؤال لماذا نعدل عن هذه العباره بهذا الاطلاق الذي سبب اشكالا كثيرا والتباسا ما اظن انه سبب اشكالا كبيرا والتباسا فهو مجرد نتعامل كثيرون في تنزيل الحكم تنزيل الحكم في افراده على الأفراد ومخاطبه الافراد به يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والعراف طيب شيخانا العرف وعلاقة الداعية به هل يلزم الداعية أن يكون عارفا بعراف الناس الذين يدعونهم هل يمكن أن يوظف هذه العراف ماذا لو كانت هذه العراف مصادمة لبعض المعاني الدعوية التي يحملها لا بد أن يكون الداعية مطلعا على عراف الناس ولا يقال أن ذلك واجب عليه لكن يقال هو سبب من أسباب نجاح دعوته لأنه إذا أراد أن يتكلم في وقت الناس كلهم يذهبون للنوم ويخلدون الراحة أو أراد أن يتكلم وهذا وقت شغل مقدس عند الناس يذهبون فيه إلى محالهم ومشك... فلن يستمع إليه أحد ولذلك لا بد يكون على الطلاع على أوقات الناس التي هي مناسبة لدعوته وأن يكون على الطلاع على أعرافهم فيما يتعلق بالكلام أيضا بعض الكلام قد لا يكون مناسبا لديهم أو بعض العبارات يفهمونها من غير الفهم الذي يقصده هو فلذلك لا بد أن يكون مطلعا على هذه الأعراف ويمكن توظيف الأعراف توظيفا كبيرا وبالأخص إذا كان الإنسان لا يتشدد في كثير من الأمور مثلا عرف في عادات الناس بعض ما يدخل في نطاق البدعة الإضافية بعض المناطق من عادة أهلها إذا سلموا من الفرض مباشرة ان اربع ويديه هم يدعو لهم الامام يلتفت اليهم الامام يدعو لهم نعم ولا تراه كذا لما يفعلها الامام انكروا عليه انكروا عليه كانه اتى بشيء وهي امر من البدع الاضافيه وقد ذكرنا الخلاف فيها في راي هذا كانت ارفق يمكن رؤيه هذا اذا كان كان سيستمعون اليه ويتاثرون به في الاخير بعدما يحص يحصل تحصل الثقة يربهم على ان هذا ليس مطلوبا شرعا وان الافضل بعد الصلاه بعد الصلاه يتيان الانسان بالاذكار وما كان أكثر من العاده من البدعه الاضافيه كان يكون بدعه حقيقيه قبل انتشارها وصارت عرفا لا لا ياخذ بها بدن. ولا يراعيها من حيث خطته الدعويه او تدرجه او لا لا يراعيها لانه مثلا اذا كان مصاحبه الاجنبيات عرفا سائدا م. في بلد من البلدان نعم فليس للداعيه ان يصاحب الاجنبيات بناء على هذا الأرض. ولو على فتوى من افتى به لا انا نقصد على ما نرجحه نعم. طيب. لدينا الشيخ بعض المسائل في ما يتعلق بالعرف نريد أيضا نسمع رأيكم فيها يقول خليل عبد القادر ينظر الرجل من الأجنبية الحرة ولو كافرة إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة قيل والقدم والذراع والمرفق إذا آجرت نفسها للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب لأنه يبدو منها عادة تأثير العادة في الحكم في هذه المسألة هذا مصوص لدى الفقهائي أن النساء أهل البلد إذا كنا لا يسترن رؤوسهن وأطرافهن م. كنا بمثابة الإيماء فيما يتعلق بالنظر يذكر هذا في بعض المناطق كبعض المناطق الإفريقية وغيرها ثم اشتهر ذلك بعد, بعد الغزو الأوروبي احتلال البلاد الإسلامية م. فيكون هذا تخفيفا فقط لكن ليس مما هو ثابت مثوابت الشرع يمكن في العرف نعم رعا في العرف ويذكرون مسائل من هذا القبيل م. ومنها قضية الزحام في عند رمي الجمرات قديما أو في المطاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحققنا الطرق وليطهنا من وراء الرجال م. ولكن إذا كثر الناس وازدحموا فسيطوه النساء مع الرجال وربما حصل اختلاط ومسه فعلى الإنسان الرجل أن يحافظ على ما أمامه لا يمس مراء أمامه وإذا مسته هي من الخلف المسولية عليها وليست عليه مثل حوال السيارات هذه نعم مثل حادث السيارات وقانونها نعم لكن سؤالي هو هل, هل معنى هذا أنه للمرأة أن تكشف مثلا مرفقها إذا كانت خبازة أو كذا وكذا كذا لا وليس لها أيها المقصود نحن نتكلم عن حكم النظر وليس حكم المرأة طيب فأوجب الله على النساء السطرة وهذا لا يختلف به إذنان لا يختلف إذنان أن المرأة المسلمة يجب عليها تسطر كل حتى لو كانت, كانت خادمة ومهنتها فيه. فيه. كلام الفقاه بالترخص حاجة. في هذا لا ما ذكروا ترخصا من نسبة لهذه الكشف أمام الأجانب إنما ذكروا ترخصها في النظر مم. للرجل فقط إذا كان الامر مناظر عادية جدا مم. ولا تثير شيئا وهي منتشرة مم. بين الناس فهذا تقعها رخصة في النظر وليس رخصة لها هي فيما الشخ يسكن في أوروبا ويسكن في كندا يسكن في أمريكا لو غضى بصره عن كل شعر امرأة وعن كل مم. يكون هذا حرجا وعنة فيكون هذا مثابة الأمور العادية ما لا يحررك شهوة مم. لا يجب عليه رب هذا إذا كان الشيء مذيرا من التخلع والكشف يكون هذا من تأثير العادة في, في العادة لكن فيما يتعلق بالنظر ليس معناها المسلمين يجوزوا له الكشف طيب. مسألة أخرى كان يذكر بعض المستشرقين في موضوع الميراث وأن المرأة نصف ميراث الرجل ان الإسلام لما جاء, جاء في بيئة جاهلية كانت المرأة فيها مهضومة من كل حق فأراد أن ينقلها من هذا الهضم التام لحقها إلى الحق الكامل ولكن احتاج إلى, إلى تدرج فكانت الخطوة الأولى هي أن تأخذ نصف الميراث وكان ينبغي للشريعة انصحت العبارة أن تواصل المسيرة على يد الفقهاء بعد أن تغير الحال فيتفاعلوا مع هذا التغير وزوال القبلية وزوال التعصب ضد المرأة فتعطى الميراث كاملا وبعض المعاصرين مس هذا الكلام هذا جهالة بالدين فاحكام الميراث من المفسر في الشرع م. الذي لا يقبل التغيير ولم يطرأ فيه النسخ ولذلك لا تجد أحكام المرأة والصلاة مفصلة في القرآن وقيام الركوع والسجود مم. ولا تهد أحكام الزكاة وعدد الأنصباء و... وما يجب أخذه من كل نصاب ومن كل مال ولا تهد أحكام الحج متسلسلة في القرآن لكن أحكام الميراث جاءت مفصلة مفصلة كالشمس في رابعة النهار والشريعة جاءت فيها بالنص النهائي الذي لا يقبل التغيير وأوجب الله على الرجال النفقة ولم يوجبها على النساء وجب أقصد على الرجال كذلك الدية ولم يوجبها على النساء فخفف عن النساء في الجانب المالي وجعل على الرجال عبءاً مالياً فلذلك كان نصيب الرجال أكبر وهذا عند التساوي فليس لذكر من الحظ المثنين ليست هي القاعدة الغالبة في الميراث بل قد ذكرناه فيما مضى في حلقة أو في قبل سنوات قبل سنوات, سنوات أن الغالب في الميراث النساء نصيبهن أكبر من نصيب الرشاة الشرع عجيب الشرق. كيف هذا؟ لأن عندنا ستة أصول مم. وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما طيب هذه الأصول المحصوصة في كتاب الله فالنصف أهله الخمسة آه الغالب واحد من الرجال وهو الزوج, الزوج عند عدم وجود الفرع الوارد وأربع نسوه يأخذنا النصف بنت الصلب عند انفرادها وبنت الابني عند انفرادها والأخت الشقيقة عند, عند عدم وجود الفرع الوارد وانفرادها م. والأخت الابين عند عدم وجود الماضين كلهم فإذن خمسة أربعة منهم نساء وواحد هذا ونسوه. أعلى الأنسبة هذا النصيب النصف لا م. ليس نصيب النصف في ثلثان يليه نصفه وهو الربع فالربع خصه الله بالنساء كامل لا يرثه الا النساء لا ترثه الا الزوجة عند وجود عدم وجود الفرع الوارث طيب الاخر الثمن كذلك مختص لا اقصد الربع مشترك نصفه يرثه الزوج عند وجود الفرع الوارث والزوجه عند عدم وجود الفرع الوارث الثمن خاص 50% للرجال و50% للنساء لكن الثمن المختص بالنساء لا يرثه إلا الزوجة عند وجود الفرع الوارث م. فهو مختص بالنساء تماماً هذه الثلاثة بالنسبة للثلثين يرثهما أربعة وأصناف بنات الصلب عند تعددهن وعدم وجود معصب لهن وبنات الأبناء عند تعددهن وعدم وجود معصب لهن وعدم وجود بنات الصلب م. والأخوات الشقاء كذلك بشرط, بشرط عدم وجود السابقين والأخوات لأبي بشرط عدم كله لنساء كل هنا نساء فهو مئة بالمئة للنساء وكذلك الثلث فإنه ترثه الأم مع الأبي عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم العدد من الإخوة وترثه كذلك الـ في نعم يرثه قسماني فقط الـ الـ الاخوة عدد الإخوة من الأم م. إذا تعددوا ذكرهم وانثاهم سواء فإذن 75% منه للنساء و25% للرجال لأنه يرثه قسماني فقط صف و... كامل من النساء والصف الثاني نصفهم النساء نصفهم الرجال ولا يكون للذكر متحضر المسيح إلا في حالة واحدة الذكر من حظ الوثيين يكونوا م. بين الـ الـ الإخوة والأولاد فقط في حالة في في العصبة في هذا النوع. في هذه الحالة لكن الواحدة. الأبواني إذا ورث الأبو الأم نعم يكونوا كذلك والزوج لا يمكن أن يجتمع هو زوجته بتركة واحدة لكن لو كل واحد منهما له انفرده ويرث نصف ما تريثه وهي تريث نصف ما يريثه طيب كذلك الـ الـ الـ مثلا عندك الـ الـ الـ السودس م. وأهله الذين يريثونه ثمانية أصناف الأم والجدة والبنت لابن عند وجود البنت والأخت لأبن عند وجود الوخت الشقيقة والصدس مكمل الثلاثين والأخت الأخ لأم عند انفرادها ثم بعد ذلك الأخ لأم والجد والأب عند وجود الفرع الوالث ف3 من 8 رجال و5 من 8 نساء فلذلك أكثر اكثر اكثر الفروض هي للرجال واذا حصل هي للنساء نعم وإذا حصل اذا ذهبنا الى التركه بالتعصيب فقسمنا انا بسخش إن... نطيل في التفاصيل, التفاصيل. مواليد لكن الشاهد هو ان كثيرا من الانصباء من... تختص بالنساء وان قضيتنا للذكر مثل حظ الأنثيين هو في حالة محددة أو في, في حالة محددة في العصبة نعم ومع عدد ذلك فليس هناك هذا التضعيف والتنصيف هينا. بين الرجل والمرأة وأيضا له موجب باقي أبدا موجب باقي أبدا وهو أن الرجل هو المكلف ماليا مم. بالنفقة والسكنة وهو المكلف بالبدية هذا غيره الأرض قليلا لا لا, دي. لا لم يغيره الآن النساء يعمل واملأ الأسواق يعملنا لكن أكور. لا تجب عليهن نفق على الأولاد وعلى على الزوج مم الزوج هو الذي تجيب عليه نفقته زوجته ولو كانت غنية ولو كانت موظفة ويجب عليه نفقته وهذا باقي لا يتغير بالعرف لا يتغير والأولاد تجيب نفقتهم مم. على والدهم ولو علي كان, كان عرف مجتمعا مم. أن المرأة هي تنفق نعم هذا مخارف للشرع لا يجب عليها ذلك طيب. ومثل ذلك أيضا ترك أقصد الديات مم. لو جنت المرأة فأخوها يتحمل عنها جنايتها بالعصبة هنا. ولكن لو جناه لا تتحمله يعني عنه أي مسؤولية. طيب. المرأة ليس عليها شيء في الدية نهائية مسألة أخرى متعلقة شيخانا بتولي المرأة للقضاء فهناك من يرى أن المنعها المنعة من تولي القضاء كان ناشئا عن ظرف عرفي يتعلق بمحدودية مشاركة النساء في ذلك الزمن في الأمر العام وكذا أما الآن وقد مفتحت مشاركة المرأة وصارت النساء متعلمات وشهادات عليا وكذا فلا ينبغي أن يمنعنا من القضاء النساء اليوم أعلم من عائشته بنوا منين قبلهم السلامة. رضي الله عنهم ف... لم يتغير شيء في هذا الباب. إذا قد يكون العلم لكن مثلا طبيعة المشاركة المرأة, المرأة تقبل المجتمع حتى للمشاركة في حتى في اختيار الخليفة في الاهد النبوي و الاهد الخلفاء الراشدين م. نعم طيب. فلذلك لم يتجدد شيء في وظيفة المرأة ولا في مطلوب منها في الشرع فلهذا منعها من القضاء والولاية العامة سببه ما يعترها من العوارض والعواطف المؤثرة فهي التحيض وتحمل وتلد وهذه العوارض مؤثرة في القيادة في والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضينا أحد بين اثنين وهو غضبان م. مجرد الغضب يمنع, في يمنع الرجل القضاء ومثله الجوع والعطش وهي وال... مسألة المرض. جبلية إذن لا علاقة لا بالعرفة نعم. طيب هي مسألة فيسيولوجية خلقية في ال... سأطيك منصة فيها طول قليلا لكن أريد تعليقكم وكلام بعض الباحثين المعاصرين يقول ليس في القرآن الكريم أو سنة الشريفة ما يأمر بالحجاب مطلقا فالقرآن عندما قال لي ضربنا بخمرهن على جيوبهن كان ذلك في إطار الحديث عن لباس اجتماعي عرفي سائد في ذلك الوقت فالرجال يلبسون العمائم والنساء تختمر لتقي نفسها من التراب أو من الشمس وبالتالي فالمسألة لا علاقة لها بالدين ومن هنا امر القرآن أن تسد المرأة فتحة الصدر بالخمار الذي كانت ترتديه كعادة اجتماعية لكنه لم يأمرها بأن ترتدي الخمار ولم يقل إنه من الضروري أن يغطي الرأس والقرآن ليس في آية واحدة تحث على الحجاب إلا بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس زيا وإنما باب أو ستار والإسلام لا يطلب من المرأة أن تغطي شعرها فهذا ليس من شأنه وإنما يدخل هذا في إطار حرية الشخصية وقد جاء في البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ومع ذلك أن المرأة كانت تغسل وجهها وقدميها ويديها إلى المرفقين وتمسح على شعرها بحضرة الرجال بالنسبة لهذا الكلام إنما هو ضرب في حديد بارد فصاحبه يقول ليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يجب عليهن اتخاذ الخمر أصلا فعمر قال ما هذا التمحل والله ما قاءها حتى شربها <تصفيق> فكذلك الشيء الموجود الذي أمر الله بضربه لكن هنا مبالغات وإسراف أيضا حتى في فهم الحديث الحديث الذي ذكر في صحيح البخاري المقصود به الرجال المحارم الأزواج في داخل البيوت ما وجه تضييقه؟ هو حديث عائشة كانت توضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناه واحد حتى أقول دعلي دا دعلي وكان النساء والرجال توضعنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إناه واحد المقصود بذلك أن فضلة المرأة ولو كانت جنوباً يمكن اذا لم تتغير جوزاً أن يتوضأ منها الرجل أو يتصل منها والعكس أيضاً فهذا المقصود وليس المقصود أن المرأة التوضأ في المواضيع العامة المشتركة مع الرجال فتكشف عورتها أمام الرجال هذا لا يقول به عاقل ولا يفهمه أحد ولم يفهمه أحد من هذا النص طيلة 14 قرن. قد يدخر المتأخر ما لا يفتح على المتقدم كما تذكرون دائماً هذا شخص آخر أيضاً يقول مسألة اخرى يقول ان العلة في الحجاب هي مسألة ذلك أدنى أن يعرفنا هي قضية الحجاب نفسه بداخل في العرف لا هو يقول أنه لم يمر لا هو, هو أقصد هذه الكلمة يطلاق الحجاب على تستر المرأة هذا عرف هذا عرفي ولذلك يمكن أن نختلف فيه بحسب العرف لكن الستر الستر لا خلاف فيه لا يختلف فيه خلاف مصطلح فقط خلاف فقط مصطلح نعم طيب. هو يقول, يقول لك لم يأتي أي آية في القرآن تذكر الحجاب تذكر الحجاب نعم نحن لا نختلف وأن القرآن لم يأتي فيه الحجاب إلا في قويل الله تعالى في امهات المؤمنين لمرات متاع اي نعم بسالوهن من مرايا وهو الساتر وليس لكن الستر كل النصوص التي جاءت به من القرآن والسنه توجب على المراه ستر ما وجب الله عليها ستر. طيب هذا الاعتبار الاخر يقول أن ذلك ادنى يعرفنا فلا يؤذين هذه الايه تبين عله الأمر بالحجاب وهو حتى التماز الحره من من الامه حتى لا تؤذى وبالتالي اذا انتفى ان يكون في الدنيا اماء كما هو حاصل الآن فقد انتفت العلة التي من أجلها ضرب الحجاب هذا واحد والأمر الثاني من يذكر من يقول هذا أن إذن العلة من الحجاب ليست هي علة, علة العفة أو المحافظة على العرض وإنما هي علة طبقية فقط من أجل أن تنمازل حرة من الأمر هذا كله في غير محل وصريح الآية شيخ ذلك نعم صريح الآية ليس هذا المعنى الذي قاله هو وإنما. بالنسبة للصريح الآية فيه أمرهن أولا م. أمرهن أن يفعلن ذلك فأوجب الله عليهن هذا وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب. ثم قال بعد ذلك ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وأن يعرفنا قيل معناها أن لا يعرفنا فلا يؤذين وقيل معناها أن يعرفنا أن يتميزنا عن اللماء وهو محل خلاف التفسير. لكن عموما جاء الأمر بذلك وبين الله سبحانه وتعالى مما يحفز على الامتثال أمرا هو سبب المشروعية. وهذا ليس ليس تنو إنما هو حكمة والحكمة لا تصلح للتعليل صحيح لكن كون جائي هو نظير ما جاء قبله أيضا في قوله ذلك أدنى أن تقرأ عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن م. فإن الله أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤي من شاء من نسائه وأن من شاء منهن م. وقال تؤوي نعم ترجي إلي كما تشاء منهن يعت... قل لي أول آية تؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت بلا جناح عليك ذلك أدنى أنت قرى عيونهن فهي حكمة لعل نعم طيب قرى عيونهن يعني... ولا ويرضين بما آتتهن كلهن هذه هي الحكمة وهي نظيرة الآية تماما وفي نفس السياق و... وفي نفس ترتيب وفي نفس السورة فهذه لا يختلف أذنان أن هذا الحكم باق <تصفيق> وأنه لا يتأثر بهذه طيب مسألة أخرى متعلقة بحجاب المرأة أو لباسها أنتم ذكرتم أن المطلوب من المرأة هو السطر وأن تكيف هذا الستر بكيفية معينة لم يريد فيه نصوص كثيرة وإنما يرجع للعرف السؤال هل العرف يحكم على المرأة في شأن حجابها يعني إذا كان عرف البلاد أن يلبس لون معين يكون مخالفته بس. خروجا عن الدين وفسقان مثلا بينما هو لم يريد نص في خصوصه. بالنسبة للأعراف إذا كانت المرأة مثلاً في بلد من البلدان لا يعرف لبسها لون من الملابس اللون الأبيض مثلاً <تصفيق> وخروجها عن ذلك سيكون لباس شهرة ويجعل العيون تتجه إليها يكون باب الحفاظ على المرؤة والعرض لا تترك العرف ولا تخالفه لأن هذا أصلاً من الأمور جائزة لم يجب الله عليها هذا اللون الأبيض والعرف منعه وهو جائز فلذلك م. يكون الامر ليس فيه اذن لو فعلته هنا. ولكن فيه لا اثم عليها نعم لكن صيانه الارض ها لا تفعله طيب والعرض هنا لاودا ندرك ايضا ان الناس في عرفهم اليوم هنا يطلقون الاعراض على ما يتعلق بالعورات م. وما يتعلق بال وهذا ليس معنى الارض في اللغه ولا في الشر نعم فالارض معناه محل المدح والذم من الانسان هذا مرادف لغوي وشرعي فالأرض معناه أن لا تتطرق إليها الأرسنة وتسب وتشتب ويأكل الناس غيبتها هذا المقصود بالأراء طيب أختم بهذه العبارة حتى نسمع تعريقكم وإنه حلقتنا إن شاء الله كان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعرة لأن العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفي النزع عن العادة الظاهرة وعحرج رسائل بن عبدين هذا عند بعض الحنفية لأن العورة، عورة الرجل غير المغلظة هي ما بين السرة و الركبة واختلفه هي الغاية ثانية هل هما داخلتاني أو خارجتاني أو الغاية السفلة خارجة والغاية والعليا داخلتهم وفي المذاهب الأخرى هذا الخلاف موجود لكن الحنفية يرون أن الغاية العليا وهي السرة خارجة فيرون أنها ليست هي بذاتها عورة وإنما مم. العورة ما كان أسفل منها الشيء يتعلق بالعرف في هذا الحكم؟ نعم يتعلق بالعرف ليس لانه دليل م. بل قال انه ان النزع عنه هو اجبار الناس على خلاف الصواب فقط من هذه الناحيه نعم. طيب شيخنا نشكر لكم على افاداتكم اي الخوات شكرا لمتابعتكم نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت كل لكن النبي الكريم تمد اكتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في ضروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتماها فضأت هذا الكتاب الكريم مفاہم انا بالرضا و اخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالنداء مفاہم ترسوم وجہ الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاہم مفاہم